ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون ولو انهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم لكان خير لهم والله غفور رحيم يا ايها الذين امنوا